وَالسَّحَابَ يَا مَائَنُ تُجَرُّ بِأَسْوَاقِهِمْ أَلَسْتَ تبكي كالباكيات أما لك في القصر من نائحة لئن تقضي نحبا فكم في زرود عليك شيء الثمن ضائع حال تجار عدو يا مسلم يا مسلم عدوات كيفك يا مسلم تجار حب الجزمك بشده وانت جاله المصابه دم غادره فيجا يا وعلي اكد يا مسلم شجيه يا ايها وعلي يا مسلم ماجور ماجور ايام شجيه بارك <تصفيق> الله احاج الضوائم احزاني احاج الضوائم احزاني حبي والهجروا هاج الضيف مؤخذاني هاج والهجر اذاني أبي والهجر آذى عتلت صار خيت حميدة بشو غوي بحسرة توين لي فرق أبوها وتسج بالعبرة سهم فأقدك تقيل ليل قلب ضر وذبال من الهضم هرشا ونفاذ صبر ففي الأحشاء نيرا ففي لحشاهيني واني ابي فابي والهجر اذى هاج الظيم واحزاني هاج وايبو لو خوي ميل تكون <تصفيق> خلي جابو ظايم واحزاني ابي يضو يا خليق فريقا ضاغ ذم اشبوه حي دليلي ما بطر والنور طاق النوح والانفار فجزيت شعل فروحه ولينفع عليه فغزي الزجاج شد بنوحا تلا الده معا تدمع الوجه ما فصار الحزن وعاني فصار الحزن عنواني أبي والهجر آذان أهاج الضيم أهاج الضيم الله أهاج الضيم أحزان أهاج الضيم أهاج, الضيم. أهاج, الضيم. أهاج, الضيم أهاج والهجر آذان أبي و... شاعر شاعر سيد أحمد الياسر <تصفيق> هدام حالي وكيد يلقى قريت لو أني جبال تشاهد هي عظم حالي وظن تدري وأظن تدري البعد يا ابو يا واضني اللي قاتلي صفار غيرت مني جودي ودمعي بالجفاقان أبي أبي والهاجر آذان أهاج الضيم أهاج الضيم ما شاء الله أهاج الضيم أهاج أهاج أهاج أهاج أبي, أبي والهاجر آذان أبي والهاجر خليفتي ادري يا مو يا جالبي الصوابه يرادك حضر وتهيست بي علي قد الشات ابدا معزز شعب يقام من وسبط اشجاني ابي والهجر ابي والحياه اهاج الضيم احزاني اهاج اهاج الضيم ابي والهجر اللي يفتري يبو يا جالب يصوابه يا ريت ح غره وتشيب من عيني الشايب ده رزقاب يا امي وارجيشوا طاو وضعيف يا رب جواب السيبط اشجاني جواب السيبط اشجاني ابي ابي والهجراء أهاج الظلم أهاج الظلم الله يضي أهاج الظلم أبي والهد انكسار <تصفيق> قلبي من شي يفتأم خلاص امساح بيده غلى راسي ودمعي يجري صحيت شيل لي صحيت شيل لي يا عم عقبل ابو بعمري يتم هل سلم يتأمري وكف البين عاداني وكف البين عاداني أبي والأجراء أهاج الضيمون أهاج الظلم هي مطيحه حاجتك بباب الحوايج ابي ابي والهجر ابي والهجر <تصفيق> يبكي رب لا ردت كنت حاضر مين حيرت خيامنا ذو جد الفاجر يا بو يا حسين والسامي بقلب صابر لچن ايتا ما ضيعتيك الخاطر لقيت جا ها لقد تحت بودياني أبي والهجر آذاني أهاج الضعيم أحزاني أهاج